العلم هي قاعدة الاحتياط وهي أن الشخص يأخذ بما لا يختلف فيه أحد لأنك إذا صليت بالوضوء ما جيل لك أحد صلاتك باطلة لكن إذا صليت بالتيمم والماء عندك في أثناء صلاتك تبي تجد من أهل العلم يقول لك إن الصلاة غير صحيحة لأنك داخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فمفهوم هذا أنك واجد للماء هذا سائل لجمعيات الخيرية التي تقوم على أساس الديمقراطية أخونا ديمقراطية أمريكا لأن ديمقراطية أمريكا حقيقتها أنها إباحية يعني ما في حلال وحرام أبد فما أدري عن كلمة الديمقراطية هذه وشلون دخلت على المسلمين يعني ما في ألفاظ في الإسلام تغني عن هالألفاظ اللي جبناها من الخارج كل حال هذا الشيء الشغل ما لشغلهم فيه كله بعض الناس يصير ملقوف بالحيل وهذا يقول هل يجوز لي أن أنذر أن أختم القرآن يا أخي لا تثقل نفسك بالنذر اتق الله ما استطعت إذا رتبت ختمك للقرآن على تحزيب الصحابة كانوا يحزبون القرآن ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد فمن أول القرآن إلى نهاية النساء حزب ومن أول المائدة إلى نهاية براء حزب ومن أول يونس إلى آخر سورة النحل حزب ومن أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان حزب ومن أول الشعراء إلى آخر سورة ياسين هذا حزب ومن أول سورة والصفات إلى آخر سورة الحجرات هذا حزب ومن أول قاف إلى آخر القرآن هذا حزب فتختمه في سبعة أيام ولا تشق يا أخي على نفسك لأن الله غني عن م... غني عن خلقه بعض الناس يحرج نفسه بعد ذلك ما يستطيع الوفاء بسي الواحد مرة ناذر أن يصوم سنتين إذا حلف شخص بغير الله فهذا شرك ونعوذ بالله إذا دخلت مطعما وفيه أكل أكل من زبون سابق هل آكل من هذا الأكن والله يا أخي ما أدري, يعني. يعني ما أدري والله. لأن هذا ما أدري عن عرف المطاعم لأن كل مطاعم له عرف ما أدري عنه أنا اليوم في صلاة الجمعة نمت وأنا متربع جالس إذا كان يعني نمت بحيث إن لو خرج منك ناقض ما شعرت به فصلاتك غير صحيحة إذا قلت كلمة علي الحرام ماذا أفعل؟ إذا قلت ما بعد قلتها إذا قلتها إن شاء الله يصير خير لكن أنصحك لأن في بعض الناس عنده إطلاق لسانة بالتحريم وبالطلاق عند أدنى كلمة عليه الحرام ولا عليه الطلاق حتى لو أنه ما تزوج في شباب ما تزوج ويقول عليه الطلاق ما أدري مطلق ولا ما وهذا يقول هل يجوز في المضاربة المناصفة في الأرباح والخسائر في الأرباح فقط لا في الخسائر إلا إذا, إذا, إذا حصل المال مشترك أما إذا كان المال من شخص والعمل من شخص فالخسارة على صاحب المال والربح مشترك وحل بيع الملابس الأطفال وتقويم البضاعة من أجل تزكيتها إذا منه تم حول البضاعة تزكى وتخرج الزكاة من قيمتها وإذا أراد أن يخرج ملابس يعطيها الفقراء من زكاة عن الملابس ما فيه مانع. درس القرآن ودرس القرآن في مدرسة قرآنية فوق المسجد. قال يشرع صلاة حية المسجد يا أخي ما كان فوق المسجد حكمه حكم المسجد. في كفارة اليمين هل يطعم كل مسكين ثلاث وجبات أم تكيله نصف لكل مسكين أعطه يتصرف فيه ويا بعض الناس يقول إن الموعظة ليست مقصودة في ذاتها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموضع بالوضع. ما في شك إن الموعظة هي وسيلة من وسائل الترغيب والترهيب، وبيان الأمور، بيان حكم الأمور التي يأخذ بها الشخص والأمور التي يتجنبها. هذا يقول فضيلة لا ما أدري اللي... كتابات بواضحة ماذا تنصح طالب العلم المبتدي أنصحه بحفظ القرآن عن ظهر قلب أولاً ما هي أفضل طريقة لتعلم أصول الفقه؟ سوف لك يا أخي واحد من الذين عندهم علم في هذه المادة واتصل به وتعلم عليه بالتدريج أنا شخص مقيم فهل ادخار الريالات إلى وقت الحج حيث يرتفع سعر الريال؟ ثم تحويلها إلى عملة بلدي إذا, إذا ادخرتها إلى وقت الحج ما عليك حرج لكن لا بد من زكاتها إذا تم حولها ما ادخارها فهذا إليك اليقرأ الشركة. قلتم فيما سبق إن الله ما أدري وإيش هالكتابة للشروط لا بد من أن يكون مطلقا والله يا شيخ ما كتابتك غير واضحة وضحها مرة ثانية خلاص ها شو إيه ما حكم إجابة الدعوة التي بها الله ما أدري وإيش الكلام هذا. بعض الكتابات ما تصير واضحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. <تصفيق> اليوم كلنا سكين. الرياض إن شاء الله. أي. جماعة العصر مع الجمعة بدون قصر جماعة بدون قص. يجوز. طيب وإيش الحد الحين وما سفرنا كمان. لو توست